Onlardan ik הת视ek usein heille, u kaver образa vanhu appropriateet dan ikon k grac уже niin jo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 تَزَكَّى وَذَكَّرَ اسْمَا رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبَرَاهِيمَ الله أكبر